وما أفا الله على رسوله منهم فما أوجفت عليه من خيل ولا ركاب فَمَا أوجفت عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلّط رسوله على ما يشاء.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 للفقرة المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانا.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 يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يقشح نفسه فأولئك هم المفلحون. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الذين سبقونا يقولون ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا وَلِإِخْوَانِنَا وَلِإِخْوَانِنَا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا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 لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولا يقتلوا لا ينصرونهم ولن نصرهم ولن نصرهم لا يؤولن الأجبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله